نجم الملعب نجم رائد نجم حساس ومهذب يعرف ان اللعب نهار فن التمرير المتبادل يصنع اهدافا واثارا بالتدريب والتواصل والاخلاص مع الاخلاق تجعله النجمة المحبوب تفتح للفوز الآفاء تأتي بالأمل المطلوب يعرف من أخطاء الغير كيف يكون اللعب الأفضل يعرف أيضا أن الصبر يصنع نجمة الكرة الأول يلعب في حرس وتفان يرقا ويغرر ويشد النجم المتألم المتعاود نجم, نجم خلناق متجدد